I'll see وقرم به من نسا من ظهر الله تعالى من شفاخ الجاهلية عورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروام حفظا الإله Is okay.